ملك اللي انا حبايه يكرهك نصبي ونصفي كده عاد الهوى غلب ومر الله غالي لازم تقول العمر لاجي ولاهو كنين جيد قد موساس قد يخلص وفا ولا انت قايل لو يقوم الكون تغسف في dakini batme